وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ وَأَشْهَدُوا أَنَّ سَيِّدَ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ وَخَاتَمُ النَّبِيِّينَ وَالْمُرْسَلِينَ وَقَائِدَ الْغُرِّ الْمَيَامِينَ الْمُحَجَّلِينَ محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل عليه وعلى آله وأزواجه وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فإخوتي في الله أخواتي في الله أشهد الله أني أحبكم جميعا في الله والله أسأل أن يجعل بلدنا أمنا أمانا رخاءا سخاء وسائر بلاد المسلمين اللهم من أراد ببلدنا خيرا فوفقه لكل خير ومن أراد ببلدنا شرا فرد كيده في نحره وزلزل وافضح وأرنا فيه آية من آياتك اللهم جنب بلدنا الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم جنب بلدنا الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم حكم فينا شرعك اللهم حكم فينا شرعك اللهم أذن لقرآنك أن يقود وأذن لسنة حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم أن تسود برحمتك يا رحمن يا رحيم يا رب اعصم دماءنا واحفظ أعراضنا واحفظ أموالنا ورد شبابنا إليك ردا جميلا طيبا واجعلنا جميعا على قلب رجل واحد برحمتك يا رحمن يا رحيم. آمين آمين أما بعد فأحبتي في الله هذا عود حميد إلى برنامجكم رسالة ورسالة الليلة جعلتها تحت عنوان مصر تتحدث عن نفسها مصر تتحدث عن نفسها أحبتي في الله خرج المصريون بالأمس في عشر محافظات من أجل الاستفتاء على الدستور الجديد وخرجت النتائج كما ظهرت المؤشرات هنا وهناك وهنالك خرجت النتائج أن سبعة وخمسين بالمئة قالوا نعم يعني وافقوا على مسودة الدستور الجديد أو على هذا الدستور المطروح للاستفتاء 57% وافقوا قالوا نعم و43% لم يوافقوا يعني وقالوا لا كل المحافظات قالت نعم بنسبة غلبت من قالوا فيها بلا عدا محافظة القاهرة والغربية. يعني في أسوان، في سهاج، في أسيوط، في السبع محافظات كانت النتيجة بنعم أكثر من النتيجة بلا في ثمان محافظات عدا القاهرة وعدا الغربية. وقد وجه الشعب المصري بالامس رسالة الى كل احد يتكلم باسم الشعب يقول انا اتكلم باسم الشعب وجه الشعب المصري بالامس رسالة لكل احد يتكلم باسمه من النخبة الذين صدعونا او من الحزبيين الذين وجعوا رؤوسنا او من الاعلاميين الذين يخرجون لنا بالليل والنهار من شتى الفضائيات بل كل الفوضويات شعب المصري بالامس وجه إلى الى كل احد يتكلم باسمه من النخبة من الحزبيين من الاعلاميين وقال لهم جميعا لا يحق لأحد أن يتكلم باسمي لا يحق لأحد من النخبة أو الحزبيين أو الإعلاميين أن يتكلم باسم الشعب المصري شعبنا بلغ سن الرشد نحن لا نقول كما قال واحد من المغفلين نريد أن نمنع الأميين من التصويت على هذا الدستور مع أن الكثيرين من الأميين يفهمون والله أكثر بكثير من هؤلاء النخبة شعب المصري وجه رسالة بالأمس إلى كل أحد يتكلم باسمه قال لا يحق لأحد منكم أن يتكلم باسمي للبردعي. ولا صباحي ولا جورج إسحاء ولا ممدوح حمزة ولا موسى ولا عشور ولا حمزاوي ولا الإخوان ولا السلفيين لا يحق لأحد أن يتكلم من هؤلاء باسم الشعب المصري مصر تحدثت بالأمس عن نفسه وخرج الناس في تظاهرة جميلة من أجل الاستفتاء على هذا الدستور من قال نعم؟ قالها بقمة الحرية ومن قال لا قالها أيضا بقمة الحرية ولا حجر على أحد في رأيه لم يقل العلماء أبدا إن الذي سيقول نعم سيدخل الجنة وإن الذي سيقول لا سيدخل النار نحن لا نملك مفتاح الجنة ولا مفتاح النار ما يملك واحد من العلماء لنفسه جنة أو نار بل نحن تعلمنا وعلمنا أننا لا نقطع لأحد بجنة أو بنار أو بشهادة إلا بنص من كتاب الله عز وجل أو من سنة النبي صلى الله عليه وسلم أين أنا غدا؟ لا أدري أسأل الله أن يحرمني على النار وأن يدخني الجنة من غير سابقة عذاب ولا حساب ولا عتاب لكني لا أدري أرجو رحمة الله وأخشى عذاب الله أين الشيخ محمد حسان غدا؟ أين الشيخ يعقوب غدا؟ أين الشيخ الحويني غدا؟ أين الشيخ العدوي غدا؟ أين فلان؟ أين فلان غدا؟ لا ندري نرجو لهم أن, يدخل أن يدخلهم ربنا في رحمته أيستطيع أحد منا أن يقطع لهم بجنة أبدا أيستطيع أحد منا أن يقطع لهم بنار أبدا أبدا نحن لا نقطع لأحد بجنة أو بنار إلا بنص من القرآن أو السنة أين أبو لهب في النار من الذي قال لك رب العالمين قال تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب أين أم جميل العوراء امرأته في النار في جيدها حبل من مسد أين فرعون في النار أين أبو بكر وعمر وعثمان وعلي في الجنة من الذي أخبرك من الذي أخبرك رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم قال أبو بكر في الجنة وعمر في الجنة وعثمان في الجنة وعلي في الجنة أنستطيع أن نقطع لأحد بجنة أو بنار من غير نص من قرآن أو سنة هذا تألي على الله لا نستطيع. هذا سوء أدب مع الله أنستطيع أن نجزم لأحد بالشهادة من غير نص فلان شهيد عندنا شهيد القرى وشهيد الخنائات وشهيد الفتن وشهيد الغناء وشهيد المصلح ما هذه الفوضى ما يستطيع أحد